112. واستجيبوا لله وللرسول إذا لِمَا لما يحييكم 113. وعلقوا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون 114. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا كُم خَاصَّ وَعَلَّمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُم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 119. يا أولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم 110. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم 112. والله ذو الفضل العظيم 113. وإذ يمكر بك الذين كفرون 114. يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 115. ويمكرون ويمكر الله 116. والله خير الماكرين 117. وإذا عليهم 119. قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين 110. وإذ قالوا اللهم إن كان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 فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميذ الله الخبيث من 111. ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم 112. أولئك هم الخاسرون 113. قل للذين كفروا إن فهو يوفى لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإِن انتهوا فإِن ان الله بما يعملون بصير وان تؤ لو تعلم ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير